Ai en la la la la la la Ai en la la la la la la Ai en la la la la la la Dal final espor Lebelah, lebelah, lebelah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 وطريقكم مقروم بارج نسيتوا المادين نسيتوا التاريخ واللي عندهم عليها غيرة يا لما شاء الله جميلته عدنا ليها محبة كبيرة عدنا ليها محبة كبيرة